بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ ا د ربه ن د ا ء خفي موسوعه النابلسي أ للعلوم ا ك رب ش ق ي إ ن ي خفت الاسلاميه من و ي ن ت ر أ عاطرا يرثني ويرث من ال يعقوب و ج ع ل ه ر ب رضيا يا زكريا إ ن ا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أ ن ا يكون لي غلام وكانت ا م ر أ ت ي عاقرا وقد بلغت من الكبر ع ت ي ب ا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 ب م و س و ع ش ي النابلسي يا يحياخذ ك ن للعلوم الاسلاميه و وبرا اسماء الله يوم الحسنى د و ي ي و مريم الكتاب نريم اذ انتبذت من أ ه ل ه ا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ف أ ر س ل ن ا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إ ن ي أعوذ إن قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا و ا ل كذلك قال ربك هو علي هين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 مسيا ن فناداها من تحتها أ ن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إ ل ي ك بكذح النخله تساقط عليك رطبا جديا فكلي واشربي وقري عينا ف إ ن م ا ترين من النخله فقالوا للبشر احدا فقولي إ ن ي نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ف أ ت ت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا ما امرأ وما كانت أمك كان كانت بغيا أبوك سوء فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال و اني كيف ك كان ل م من ف اعبد ل قال م ه د صبيا إني الله آ ت ا ن ي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت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 ش ر ك م الهدى شركه دعويه غ ي ا أ ب ت ن ي قد ج ا ء ن ي م ن ا ل ع ل م ما لم ا يأتك ت ف ب ع ن ي أهدك ص ر ا ط ا سويا يا أ ب ت ل ا ت ع و الشيطان ي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 واذكر في الكتاب موسى إ ن ه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور ا ل أ ي م ن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل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 موسوعه ا ل ن ا ب ذ ر ي ة آدم ومن من ح ل ن ا ل ع ن و ح و م ن ذرية ر إ ب ا ه ي م و إ س ر ا ئ ي ل و م ن ه د ي ن واجتبينا ا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 وما نتنزل إ ل ا ب أ م ر ربك له ما بين أ ي د ي ن ا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول ا ل إ ن س ا ن اذا ما مت لسوف أ خ ر ج حيا اول َ ا يذكر َُُْ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ أ َ ن َّ ا خلقناكم َََِ ن ْ قبل َُْ ولم َْ يك َُ شيئا ًَْ فوربك ََََّ لنحشرنهم ََََُُّْْ والشياطين َََِّ ثم َُّ لنحضرنهم َََُُِّْْ حول ََْ جهنم ََََّ جثيا ًِ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 موسوعه ننجي الذين ت ق ن ذ الظالمين فيها جثيا تتلى وإذا ل ي م آ ي النابلسي ي ن ا ت ن كفروا ل ل ع ل آ م ن و الاسلاميه أي ف ر خير ي ي ق ق م م و أ ح ن ن د قبلهم قبل ورئيا قل شركه ا الضلالة ن في فليمدد ل ا ل ر ح م ن م د ح ت ى إذا ر أ و ا ما ي و ع د و ن إما ا ل ع ذ ا ب وإما ا ل س س ا ع ة ف ت م ل م و ن من هو شر م ك ا و أ ض ع ف ج ن ي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 سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب ندا ونرثه ما يقول و ي أ ت ي ن ا فردا واتخذوا من دون الله آ ل ه ه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 م ن أن يتخذ و ل د ا إن ك ل ن ا ب ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض إ ل ا ا ل ر ح م ن ع ب د ا ل ق د أ ح ا ه وعدهم م و عدا ك ل ه م آ ت ي ه ي و م ا ل ق ي ا م ة فردا إ ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ف إ ن م ا يسوناه بلسانك لتبشر به, المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قر ن هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا